فلما أسلما آوة له للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الروياء إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلاما على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق وَمِن ذُرِّيَّتِهِم مُّحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَّ َّعَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُم مِّنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُم فَكَانُوا هُمْ الْمُغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْكِتَابِ الْمُسْتَبِينِ وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ مَجْزِي الْmuحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ قوما لقومه الا تستقون اتدعون بعلا وتذرون احسنا خالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين